أقول قسطس ولعام ألفين للميلاد نواصل درسنا من هذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة باركس الله معنا تجمعات معلتي على كلتة القاعدة شحن أربعة مائتين ثلاثة عشر كمون حموشاي شاي قسطس معلتي كلتة شحن عثرت شدشتا ميلادي الدرس الخامس عشر كنواسد درسي مبل عصر تحمجته يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم صبوغ طبعي كله وناخ مزلو كلهنا مسلمين بالمالاتيو مباركس كم مأتوي كزاربوز دل المالاتيو رب سبحانه وتعالى أتبت أبائينا استفعل عليه غير ومالتي لكن اسلمنا كمت الرسول صلى الله عليه وسلم زباله ومالتي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تلا إخذ ناتي نتي كبرزخانة تبايت نوعوكم اللؤ هي تلا إخذ طيب يا شباب قابزي انتا ينردد كم اللؤجة اللي خابلو انتا ينردد مالاتيو سببقات طبايات كم زنا برا فا اب كفار قريش كمان انتا يرأيهم نيرو مثلا كرم لكسي نيروهم قال يومن امانة زخبرون نيرو زغلو خاب طباياتيو بقى نتسبق طبعي اسلمنا أصدقوا ويدماني إذي قبر ويلو أزيزو بنحرز دماني إتخال وسبق الطبعيات بو أزيزنا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نتسبق طبعيات زبالي خمالي أماتي لومنا طيب طبعي إخواني في الله أبكل تاي مكان كل تباعات نايدك سبعت كابزن كل تاي مالتي اتا أخلاق جبيلية أخلاق رب ذهابه مساخ هذا خلق اخلاق, أخلاق مكتسبة أخلاق دماني كاب علم توصله أزي دماني اكتسابيا نبلو مالتي Salaisia, harjasi, sana, b'sukuri, alo, maaletin. Harra, b'sukuri, alo, Taala, b'b'u, alo, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, b'u, طبيككبر خيلي كلما تعلم ابتكبر قول علي لذلك رب سبحانه وتعالى نقل السبات اب صبو طبايكم دليل كما في حديث الذي رواه مسلم حديث مسلم زرويوه مالتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم اشج ابن عبد القيس انت إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات زن كلت أباعتي رب زفتوان كلت رب زهابكات أباعتها اللوائل أمها الحلم تتأوارنة تؤوارخة قلت فكيف تحرقنيها يا أمها قال أي سغني الأنات. هو فكانزين ربي هذا نانا بلي يا شباب كلهن أبوتات عدتات زحدي زئ كلهن أغنس معي قبائل مالد إذا شريت زباصحو كل جزء أنت أباي كم ينوم كل جزء نفس مراجعه كبري قبائل قال يا رسول الله كان فيها أم حدثا نيرن دي المساي كمودي التخليقة ويس حدشتين زين تبلون زل الحلم والآنات تتصوار النتن تعقستن أبرئس يدمن تعمالاتيو هدوء مخان كازبالكم لي قال بل قديم كابقدم مساقين زياتن زين تبايزياتن إلما قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلوقين يحبهم الله رواه مسلم في صحيحه برقم الحديث خمسمائة ثلاثة وربعين فبقى الحمد لله ربي أبزين زخلق زي أني يلوم تحغيسون من مالت الصحابي الجليل اشج ابن عبد القيس عايشه رضي الله عنها انتهيت بالمالتيو بزعبه تباينا رسول الله صلى الله كان خلقه القران تباينا رسول الله بحزر الله. رسول قرآن تقريكم التبايت ذلوب قرآن أستفيد تبايتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وزحدي سيزر وهو أحمد في مسنده برقم الحديث 91 في الجزء السادس زر ما في المسند الإمام أحمد أو رموز نرقبه مالتي وكذلك رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة نون آية قدر بعض إدوم وإنك لعلى خلق عظيم عبيت أبائزا لك يا رسول الله الرسول رسول صلى الله عليه وسلم نئدوام أبائنا كاسي عبي عبنا قريبا وفعلا صحابي له كل ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو تبسمه الله صلى الله عليه وسلم قريبه قالوا في الشيخه قال يوسف في الشيخ تاناته اسمو حدين اسأل السنة والجماعة كأنك انتاجت بالمالاتيو كأنه خبك أدم فلت أنه خيكون كسابت سبحان الله فلت أنه دي ولا أنتعي زي في الشغط هذه رب يبوه وتبسل في وجه أخيك صدقة قنزب زي بلون صدقة أخوة تسيخيلي بخمز قيرو مالتي قال يوساب يسوق ربهم قيروه لكن يجب أن تسوق زي خير وإخيلي بعنو يسوق زلو و كمترب سبحانه وتعالى زبالون ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم بتي رحمة أنا كبربي ره ره يا رسول الله أنت أخونك فخيس كالم ما لتي ترير سبع كان ولو كنت فضًا غليظ القلب ترير ومخالب ترير نيرك لنفض من حولك أبتغى خايم أقرب كبغى مرحقون يرم سلزغى بزاق آزئة بسورة آل عمران مئتن حمسان شاعتنتين نردأ مالاتيو اتي شدة اتي متزوان اذن بعلو سبك هدمي خيلي ولا مستزتقاقي يسد بجهل اندحر كوينو اردأيو غسقير كمالاتي بسنك أسلوب كاقن كهدي مخيل يزع عمزي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نزي أب مسجد شنه خمي يقيرهم علمهم سبحان الله مسجد نذكر الله نصالاته تساريحه ازقبر كايو نقرزي جيقايو المسجد كبراتي كونن إلهم عردي أمه لكن صحابة وهو إليهم كهرموه دليم تعاملنا يا رسول صلى الله عليه وسلم إسرائي اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك معنا أحدا ولا ترحم معنا أحدا أنت ربنا عين رسولنا راهنا تكاور دلنا مسانا ولا أحد يترحم زيهم بتقايز تسألوا حسوهم اسبالون زي نعين رسولني خاتر رحم يا رب رحم لنا نخلتي ناله بمحير تام عالد تمعاملنا يا رسول صلى الله عليه وسلم نحن الصحابة نبي نسانيهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حتى كفار بالله كم لخله رسول يضايقه من هتوتهم كفار تبهمزله جهنم مخانوس لزفون تام لكن بالمؤمنين رؤوف الرحيم حنا جهل زلود ما كاسكار كم طبيب حكيم نزيه حامي وزلوا خميجي يعالج فما بالك داعية السلفية لا سيما معون كاسكار نحن نرد لهم لأننا هنيات الزجول كابن بسوب كنا نسأله هل قدم كذا كي تردوا زجاجين خنيلوا زجاجين ببيني خنيلوا زيت زجاجي كيف ترد ذقعة نزنت عن لنا لما أتيو كزجرنا بأخلاق حزوي قبى وكلمة طيبة صدقة إلى رسول الرسول صلى الله عليه وسلم صبغ من الزرع ما بعلك ناي توحيك تبص حلل كلها هب زيات عب بكلمة طيبة إلا لكن كزجرنا عند حرارة دينا يمكن سبب الهداية ربك قبرنا يخيل فبقى قال سبات يمكن طالب علمون كخون خل، انتاي وحدو صبري وحدو، صبري يلا مصواري الة، ااا كسل كان يردد داخلة الة، أبرسيو كتيع يفتو، مغابدي جلي، في النهاية نفسه كان تصرا يجمر، تحارق نمتخم خمسة الكاني. يقولوني نبسه خانصراه جمر مالتي في النهاية نبسه ونيمكن كم عالم كرياء يا خي إذي سبب هداية الناس للدعوة السلفياء كلنا كلين إذي شخ نزار وكلهم مشايخنا بعد الشخ من بازات حزكا بعد الشخ من عثيمين بعد الشخ الباني بعد الشخ ربيع كلهم مشايخنا عليكم بالصبر يقولوني الشباب مالتي عليكم بالتأني عليكم بمكارم الأخلاق تبعي قبروا نابلوا ينسحنا مالتي، سليزي آكم تنبيه شخ نزارون تنبيه يبون يروا حتى شباب أخلاقوا قد لنا خمزة يبلوا تبعي سموء تبعي كهلوا ونخمزة لوا يبل مالتي. سلازل أمام أنت إن شاء الله كابتن ح عسرت طبايت شيخ نباز إذا غصن حمشت تراح كتكس تاسعات تأكل سلازل ما لتيه أولاً كابتن سبوق طباي كنر قيوز قبأ الصدق حق غنفتل لنا آنتي يا سب كأنت حد أني سب نعذفت حسأو ترقو أصبح نقول أي أم نني ما دعوة قبر كمان دا تسكفي دعواز كبر سبنا تقبلنا كهو باي كيلني سبا يقبلوني مالاتي سلذي كابتي أهم أخلاق نحن شباب مالاتيو كم أهل السنة والجماعة والسلفين ولله الحمد صدقه اللو ونه اللو مالاتي كاب حسود كن رحق يقبا ولا نعاها تحنغ تغل اعترف كاتا قاقين من بالتحشكا كبرت هققه اندال خخقه لما ليت اتولى في النهايه لا اي تاقهه وندبلكه نبسقت حسوا الله ما لذ فبقى قداميتي الصدق حقنا كلنا لو خ حسود كن رحق زي بعلى عباء اخلاقه مالت عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تايلونا عليكم بالصدق حضر حق حد كيف تو حق حزيله إلى منا فإن الصدق يهدي إلى البر أزي حق النتزي ناب سبوء تكبار إذا مرحكم وإن البر يهدي إلى الجنة أزي سبوء طبعات حسن الخلق دماء ناب جنة إذا أتو إلى منا رب خبو مكبرنا وما يزال الرجل يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقة حدس بحدس بحدس بأي صد مالت حتى أذكر نستيو مالت يتحك بالله ندابلو ندابلو ندحر ما يوما دام ما يو يتحكي بقى يخوض له حكي زارب له في النهاية أبكد مربي حك فلان حك إنيا يتباهلو يمزق مالتي يصحفلو إذا حك أن يزي يصحفلو يستحفلو وإياكم والكذب لومنا حدرا حسوة قدفو فإن الكذب يهدي للفجور إذا حسوة زي ناب فجور إذا مرحك كاب من قد حك موسى مالتي فجور وإن الفجور يهدي إلى النار إذا فجور إذا ما نامتا إذا مرحنا إلوم ناب نار سلزيح حسوة نار الله والعياذ بالله سلزيح حدث نتانار نار زكروه وحسوه بلون ربي غفر حلوه وما يزال الرجل يكذب يحسوه واب حدث ضبغر كويتات وكات حسو قدامي تحسي تشفيناه سبات هاي كالي يتقو حسوي قمنا بلقن في النهاية فضيحة ختمت سيامالتي أزيح ممال يسوي حسوي لومنا ويتحر الكذب أنت أي مرة ما لتيه حسّت متعمد يمالي حتى يكتب عند الله كذابة حسّو تبعه لدماء السحر رب حسّو مهاني فلطة بشمو حتى يكتب تبع عند الله كذابة زي فلان زي حسّو يل السحفر لرب سلمان رواه البخاري برقم الحديث ستة واربع واربع وايضا رواه مسلم برقم الحديث 2000 و 607 طيب اتخال ايتي الامانة امانة مالت حذر مالت حدسب حذريه بالله كنت ضيع يا بالنان كنت ألم يا بالنان لأنه كم ترسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث ثلاثة على مانا منافقنا الزد الماني أخلاق ني أخلاق قدائي نفاق عمل نوله في نفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي كاب دين الإسلام يوصي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم من رسول مثل بتر شريعة زي معمان إلى آخره زين بالله كاب وفي نفاق, نفاق عملي إذا حدث كذب انتدى التجارب ويحسوه لهمنا منافقين كله زي حسوتي فوته وإذا وعد أخلف قصرها دماء يتألم وإذا أتمين خان أمانة يبكى يا دماني يتألم زي أمانة زي أمالته زي رواه البخاري قصري سلسان سلسة حديث كمون مسلم قصري حمسان شاعتا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآن سأل العفاف والسود ماني حرام رم زي مبال مالتي قال يوسف كله نايسه بطمت الزود ماني حماط باي بل إنما حدث سبت رب ذهبه الحمد لله رب ذهبني له إيمان قيره خير له. قال له أبرسيون رب خوص ومغانه دامنا الحمد لله قبل له ومالتي سلزل رسول صلى الله عليه وسلم تقول ومن يستعفف يعفه الله أنت ده أني كاب سب زيد اللو رب خاني عجبه عجب عقوب كيني نبر بنفسه ماله ومن يستغني يغنىه الله انا نبى عليه ربي زين يبنزل له نبى عليه هفتين زين له الحمد لله يا أخ لانيين دحرز بالكوينه خاني رب خاني هفتيه هو ومن يتصبر يصبره الله سبر قبر يجب أن يخارب بصبري يبوه مالتي سلسل قنصر ترقبون زل ما عبي طبيعت يوم مالتي. رواه البخاري قطري أربعة شحن شد كمون رواه مسلم عفسر شحن حمسان سلسة بعيتي الحياة حفرت سكفتها مالتي سكفتها خبالهم كله بارك الله فيكم دي نات زي مبلغ ناي حرام زي مبلغ إزه قلوا كاب حرام كرحقا كازغل حياة مالتي والحياة شعبة من الإيمان إز إز إز اللي زقونه حياة كاب حما نجر يدحن الناس اللي زقونه حاكلوا اللهم مالتي تي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بيضع وسبع وستون شعبة الإيمان بضع وس وستون شعبة عند اي جعفر يلومنا الرسول صلى الله عليه وسلم سوسان كابس سوسان العليل كابس سوسان سوسان سوسان سوسان اللي سوسان مالتي, مالت مالتي. قول لا إله إلا الله تاز عابز لا الله مالتي وأجناها إماطة الأذى عن الطريق تاز تحت الدماني كاب من قدي زوج نقركة لعلمالتي والحياء شعبة من الإيمان لو. هذا الحديث رواه البخاري قصر شاعته ومسلم قصر سلاسا حمشتن واللفظ له تحمشي تمنى المجرشان الشجاعة دفرت ونكد خدلين نايمالتي حدث كن يسب مالته بفترة تقام مفرح الزخ رأي يبلون مالته مثلا صلاة الجمعة خوت تقيمون أمم من قد خمس قات من ندي كم زل ندي زغاني يفرح عند حر كونه زيه شجاعة يبلون مالته أبتربي سعززه دفرت كله قال له مالك مربي توكل غيرك مالك لذلك شجع خبا هالكله مش كم زي ابغي زينا ذا امروا له مثلا اب خطبه وراح فلان كم زي غيروا خمس زي غيروا دا بالكا دا تتعارفك هو مبان ازي يكون شجاع بل إنما جزاك الله خير تشجع تكلمة حق كتبين لدى كسبات انت دعا انا ولاة الأمور مراحتي مسلمين زملكت وخوينوخا انا انت لك خيرتك رخيبك نعم زي أس ربكم زيان جزبلاء رسولكم زيان جزبلاء للك تنصح الدين النصيحة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولرسولي، ولأئمة المسلمين إيش؟ عمتهم، أئمة المسلمين انتهيت انت قبر ما تجيء تنزع أميغها، عي كل انتهيلوها حدث سبده، قبر له. نتوما بحجزه له ورب ثبتهم. نتستجاق يدماني الله مهدي لنا، دوا عن قبر. أمازوهوا يا شباب شجاع يكونن، شجاعن انتهى أولي الأمر. كفار جئتهم تواقوهم كم زجروهم كم زجروهم يلو أبزي شجاع الزر ما لتي. سلازي زن حمشة زي آتنت طبايات كلوا أنا إن شاء الله حمشة تعرفنا اللوا أبزمة جماعات كتار سنة كانواون حماط طبايات جلوكم روحوا زقبة أون الشيخ منيباز أبتا مبل عسرته شدشتة درس خد ان شاء الله ساعات أخي لا الله اكتفي أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير لكم هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته